بوك تو تشواتتر أربعة وسبعون أربعة وسبعون أُنُرُدْكُرَى رَجَاءُ الشَّيْء رَجَاءُ الشَّيْء أَبْنِكِ أَمَرْ تُّلْكَرْتِ بَارْبِينَ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟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 আপনি কি ছবিগুলো هل يمكنك تظهير الصوره؟ تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم. الصور موجوده على السي دي. على السي دي. كاميرا <تصفيق> تي في الكاميرا الصور موجوده في الكاميرا আপনি কি هل يمكنك إصلاح الساعة هل يمكنك إصلاح الساعة কাঁচ <تصفيق> <تصفيق> الزجاج تالف الزجاج تالف باتاري شيش هويه جاتح باتاري خالي هويه جاتح البطارية فارغة البطارية فارغة أبنكي شارتة استريكورتة باربين هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ আপনি কি প্যান্টটা পরিষ্কার করতে পারবেন আপনি কি জুতোটা ঠিক করতে পারবেন আপনি আগুন ধরাবার জন্য কিছু দিতে পারেন আপনার কাছে কি কোন দেশলয় বা লাইটার আছে আপনার কাছে কি ছাই দানি আছে আপনি কি আপনি কি সিগারেট খান أتدخن السيجارة؟ أبني كي بايب كان؟ أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟